الاسلام نم احسب الناس أن أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس أن أي يقولون آمنا وهم لا يُفتنون ولقد سَتَنَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ سَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسْبَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّأَةِ إِن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آتى وهو السميع العليم وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إنا كنا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي الصُّدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ الْمُنَافِقِينَ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 فَأَيَّٰنَا هُوَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاها آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ لَا لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا سابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من الرحمة، لهم عذاب أليم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه، فأين الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثالا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوقا إذ قال لقومه إن ائنكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ائنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر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 اترسلنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا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 وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلوا على أهل هذه القرية لجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 سَابِ الْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ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 شيئا وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العارفون خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لاايه للمؤمنين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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم وهم لا يشعرون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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة لأيقَةُ الموتِ كُلُّ نفسٍ لَأيقَةُ الموتِ ثُمَّ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا الله فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ بِلَ السَّمَاءِ مَا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 ثَيْنَاهم وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن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 اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين